بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله اياه قال ابو بكر قلت لسعيد بن جبير ان اناسا يزعمون أنه نهر في الجنه فقال سعيد النهر الذي في الجنه من الخير الذي أعطاه الله إياه قال الحسن هو القرآن وقال عكرمة النبوة والكتاب والمعروف أنه نهر في الجنة أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قوله عز وجل فصلي لربك وانحر قال محمد بن كعب إن اناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي وينحر لله عز وجل وقال عكرمة وعطاء وقتادة فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك وقال سعيد بن جبير ومجاهد فصل الصلوات المفروضة بجمع وانحر البدن بميناء قوله تعالى ان شانئك هو الأبتر إن شانئك عدوك ومبغضك هو الابتر هو الأقل الأذل المنقطع دابره